حامين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابر التوب وقابر التوب شهيد العقاب للطوب لا إله إلا هو إليه المصير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 ومن طلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إن كانت العزيز الحكيم وقلم السيئات ومن تقل السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان اذ تدعون الى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمت نسنتين وأحييت نسنتين فاعترفنا, فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى قروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير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 لمن الملك اليوم لله الواحد القهار لمن الملك اليوم لله الواحد القهار لمن الملك اليوم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 وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم فائنة الأعين وما تكفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البطير يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله فأخذهم الله بذنودهم وما كان لهم من الله من واقع ذلك بأنهم كانت تأتهم رسولهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلقهم مبينا إلى فرعون إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا قُتِلُوا قَالُوا قُتِلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَالسَّاحِرُونَ سَاءَ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبًّا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 أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهِ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيْنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُوا كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُؤْهُ يُصِبَكُمْ بَعْضُ الَّذِي عِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْلِي مَنْ هُوَ مصركم كذاب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 مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أقاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف قبلوا بالبينات فمازلتم في شك فمازلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لي يبعث الله من بعده رسولا كذلك يظلم الله من هو مسرف مرتاب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 اَأَطْلَعَ إِلَٰهًا مِثْلَهُ ۖ إِنِّي لَأَجُنُّهُ كَاذِبًا ۚ وَكَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ ۖ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ۗ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا أَهْدَاءَ وَشَاد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 ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأدفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز لَا لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخر. وَأَنَّ مَرْدَنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ فَسَتَلْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفْرِضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ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 إنما دعو ربكم أدعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أ ولم تك تأتيكم رسولكم بالبينات قالوا بلا قالوا فذعوا وما دعاء الكافرين إلا في ظلم. ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلوان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر إن في صدورهم إلا كبرهم ما هم ببالغي فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يتسوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء ما تتذكرون إن الساعة لآفية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أن لكم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 هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلطين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني الغينات من ربيه وامرت أن اسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم يخرجكم ثم يخرجكم طفلا ثم يتربله اشدكم ثم لتكونوا شيطا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما, فإنما يقول له فلم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والثلاث الرسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا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 فَلَمَّا يَسِيغُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْسُقُونَ